بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوبا قند مكاكو ني سينان أكو إساء أكوما أصدر برن إجارمين إساء هارا إسماعيلي في إسماعيل رجل كبه حقا قاف ربين كأن إبراهيمين أمري كعباتا إجاروتا كسمت توري أجنبو داللي حقا نمني عبد المطلب جدامو غند كيساتي سيدة هيتن بلشي إلا زمزماء كانا قوتيه اي جايسين بدج تيمبو دله ربينكين سبحان وتعالى في لي ساتن عبد الله بن عبد المطلب كنر باسي اكمتي عبد المطلب كن ا ر عبد الله ارغمسي سي اي كان عبد الله رتو مال تراوتم يوجن مي سينا اس حالال دوب عبد ربنا نذري گڈی مال رت جنان ايل زمزمہ كن رت بييا ول دب بي قمال يتين يا عبد المطلب اتو توقچ اتقچ كنوا نوت جنون ددا اتون مگرت ادها في علم وهيتون قبض او دوسي اجيفني ادته دوب عبد المطلب كن ياد ديه اكمل يا ربي كيا ما علم كن ناكنني يا إلمن كرأنك النتائنين إلمن ثنين نمنا الرادورجو جتة حاجة ثلا نجار قارتو جتة أني إلمن سنكسة تقصي جور آ كعباجلة تيران ربيك إن إن دت نبو إلمن ولت يا ما جد تنجرين، ما رأي أباه فيته، قرر ييجا منامه أن أرغيته، durante ربي تنجد أجلانين منامه رت إركاتانين، قرر أباه فيته أجلانين، ما رأي كنومان توكو تقطق كو، إسنين قرر أوهيه، إسنين كيس أنا ما تقطق هيتا إسنين بوسا هيتا كيس أنا رتيب وراكا يوكاد، موكا هيت أبوسا الرتيب الرتي مقا كيسن كتباتي نافيد أجلان Demte joulun makaa rtti peräisitte ittiivit kudani. kuranii. Hitä kurnan kanakabate kaaba Gara keessa olseeni. Taabo ta hubaljadamu tuo yu garak kaaba keessa sejra. hubali Kana eegu Achitaa itti kenne? bo an ilman kurnan kaaba. Kurnan kanak ke saa Nadri kodaa gor eti ninja. Me hitä si jadan. kanatu de bajarde yon هيطان عبد الله التيباتي هيطان ويت عبد الله التيباتو عبد الله كن اككان جالا تما ايلمان ساكيسا جار عبد المطلب عبد الله كن الرايطان يوغوري عبد الله جدي عبد المطلب دوب هيطان عبد الله عبد المطلب عبد الله ان بربادي بني مخزوم لفته يا عبد المطلب إلمي كوني حات إساء إساء قبدي يوم اللقام فداع برباد فداع إساء كفالله مجاكا نقول رأيني إيسي إتن قلائن جتك دور جيته قريش اللي قصد عبد المطلب يا عبد المطلب كرانو التنباسي وان ilmi kuni gorramun yo asirajal qabami ilman bi rol li aqanmat namu gor ejetta aw li anojajeti nin gorana nurada bidubbi kanajadani marre malgoda de mi ti madina khana raidu wa acit suraidu jabdura demi mi acit wani sinsin jette hinqey balta hon namatnafin ejadani raaga ke satt Abdul Muttalib khaye madina رایدون گند خیبر یرتي خیبرت او دو اسیئ اگہے عبتات قجیل بیرقے دبی تی می وان کانات ہے رکو تجرا ہی کو نا گود جدان مار رایدتن توللہن اری بروم سن جرا إثيم بيجهش سنيد تجوما نمنيود أمي كخفلتن جتة كافته قال القرآن كفل لا جراني كيسن عبد الله يو غالة غالة يو تدبل عمله ربي في دون أوله جراني ما قتدي أبي عبد الله في دنيه قاله وأني في دنيه هيتعبوسن. هيتعب عبد الله تبوه. قاله وأنت بلن. عبد الله تبوه قاله وأنت بلن. أدوه فنقال ليبان عبد الله ويتقال هي. مال جتين يا عبد الله قال هي. هيتان غالار راتيبوي عبد الله كي ربي سي ربي سير راجالته كلاس غالا غورايتين لا غال ربي عبد الله باسي أكنت سبحانه وتعالى فرّت نبيّ إسحاق عبد الله هذا جل إسحاق سيجّو ويتا أكنة جنّو كانا كفاهم تي وان شيء أجانب وان نتلاقي ودور سل كاناف سينا إساني كأرّة اسمت الأبناء عبد مي إيغا سني رسول ربي أكامت الالتان أبدال أكامت قدته آمنا فولي كان اتدابه الرأي شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا أمس يعني سني راتي سني لا أمو سينا رسولة أغل ألوة إساني إرراحaga إسان وقا دقدم إشانقهاني وقا سدوما قا قريشين أرار سنيتي فرتما إسان لا تنيتي هنجباب سنا أكيم بود إن شاء الله سينا نتبرنو وأنا أما جرو والقفصيني برنا مجرد مسينا برنا انتهى بإذن الله تعالى يثنيفك جبابسك أنا فموتنيو هندك سنو أكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.